بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث عشر مجال السماع كتاب بيان تلبس الجهمية في تأسيس بداعهم الكلامية لشفر اسلام ابن تامية رحمه الله تعالى يقرب عليكم عمر المساطي يقول رحمه الله فصل ثم قال الرازي العاشر أن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته أقرب إلى العقول من معرفة ذات الله تعالى ثم المشبهة وافقون على أن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته على خلاف حكم الحس والخيال يقال له إن أردت أن أفعال الله تعالى وصفاته تثبت تثبت بلا مثال فهذا حق فهذا حق فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى فلا تضرب لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وذلك أن لا نعلم الشيء إلا أن ندركه نفسه أو أن ندرك ما قد يكون ماثلا له أو مشابها له من بعض الوجوه والله يعلم الأشياء كلها ونحن لا نعلم فليس لنا أن نضرب لك الأمثال بلا علم وإن أراد به أن يثبت ما يعلم بالحس والعقل عدمه فهذا باطل وقد تقدم هذا في أول هذه المقدمة وبيّن الفرق بين ما يعلم عدمه وبين ما يعلم عدم مثاله كما بين الفرق بين ما يعلم عدمه وبين ما لا يعلم وجوده أو كيفيته وهذا الأصل ينبغي استبصاره واستذكاره فإنه بسبب الاشتباه فيه يقع من لبس الحق بالباطل ما الله به عليم وأيضا فإنه الاختصاص للحس والخيال بكونهما يثبت على خلاف حكمهما فإنه إن أراد أنها تنافي ما علم بالحس والخيال أنها تنافف معرفة أفعاله لأن الحس والخيال يدرك عدم ذلك فهذا باطل ولو أراد أن يثبت من أفعاله ما لا يعلم نظيره أو ما لا يحيط العلم بحقيقته بحس ولا خيال فيقال وما لا يعلم نظيره بعقل ولا علم ولا قياس فلا فرق بين ثبوتها بهذا الاعتبار على خلاف حكم الحس والخيال أو على خلاف حكم العلم والعقل وهذا الكلام أيضا كلام نافع في هذه المواضع وليس لأحد أن يفرق بينهما بأن العلم والعقل يدرك من أفعاله ما لا يدركه الحس والخيال لوجهين أحدهما أنه لا فرق في هذا بين أفعال الله تعالى وصفاته وبين سائر الأشياء فإن الإنسان إذا أحس أمرا أو تخيله حصل له من العلم والعقل بسبب ذلك ما لم يدركه الحس والخيال كما يعقل الأمور العامة الكلية عند إحساس بعض إفرادها بالقياس والاعتبار ولا يجوز أن يقال في جميع المعقولات إنها تثبت على خلاف حكم الحس والخيال وإن راد أحد بهذا اللفظ هذا المعنى لم يضر ذلك إذ يكون التقدير أن الإنسان ينال بعقله من العلم ما لا يناله بحسه وهذا لا نزع فيه لكن لا يقتضي ذلك تنافيا المحسوس والمعقول بل ذلك يوجب تصادقهما وموافقتهما الوجه الثاني أن الحس يمكنه إدراك كل موجود فما من شيء من الإدراك إلا ويمكن معرفته بالإحساس الباطني أو الظاهر كما قد نبهنا على ذلك فيما تقدم من هذه الأجوبة بل هذا المنازع وأصحابه قالوا من ذلك ما هو من أبلغ الأمور في مسألة رؤية وغيرها حيث يجوزون رؤية كل موجود بل يجوزون تعلق الحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس بكل موجود فلم يبقى عندهم في الموجودات ما يمتنع أن يكون محسوسا فلا يصح أن يقال إنه يدرك بالعقل والعلم ما يبتنع يدركه بالهس إلا إذا قيض الامتناع بأن يقال ما لا يمكننا إحساسه في هذه الحالة أو ما تعجز قدرتنا عن إحساسه ونحو ذلك في بإحساسه ممكن والله تعالى قادر عليه ويفعل من ذلك ما يشاء كما يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال أبو عبد الله الرازي أما تقرير هذا المعنى في أفعال الله تعالى فذلك من وجوه أحدها أن الذي شاهدناه هو تغير الصفات مثل قلب الماء والتراب لنبات، وانقلب النبات جزء بدأ حيوان. فأما حدوث الذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة، فهذا شيء ما شاهدناه في البتة ولا يقضي بجوازه وهمنا وخيالنا مع أن سلمنا أنه تعالى هو المحدث للذوات ابتداء من غير من غير سبق مادة وطينة من غير سبق مادة وطينة. قلت الكلام على هذا من وجوه أحدها قوله لم نشاهد إلا تغير الصفات ليس هذا مخاطبة باللغة المعروفة والاصطلاح المشهور بل هذا يفهم معنا فاسدا لا يقوله أحد وذلك أن الصفة في الاصطلاح المشهور هي عرض يقوم بجوهر قائم بنفسه كقيام اللون والطعم والريح بالجسم فإذا قال القائل لم نشاهد إلا تغير الصفات كان مختظه أن الجواهر والأجسام لا تتبدل ولا تستحيل ولا تنقلب وإنما تتغير أعراضها القائمة بها مثل تغير الشمس والقمر والنجوم بحركاتها ومعلوم أن هذا باطل بل نفس الجواهر التي هي أعين قائمة بنفسها تنقلب وتتبدل وتستحيل كما ذكره من انقلاب الماء والتراب نباتا فلم يكن التغير في مجرد أعراض الماء والتراب وإنما ذلك مثل أن ينقل من موضع إلى موضع أو يجمع ويفرق أو, أو يسخن ويبرد ونحو ذلك فأما إذا صار الماء والتراب نباتا فقد انقلبت الحقيقة وتبدلت وكذلك إذا صار المني حيوانا والبيض طيرا وكذلك إذا صار النبات المأكول دما ثم عظما ولحما وعرقا ونحو ذلك فلا يقال في مثل هذا لم نشهد إلا تغير الصفة بل شهدنا تبدل الحقيقة وتغير الأعيان القائمة بنفسها التي هي جواهر بمعنى استحالتها وانتقالها من حقيقة إلى حقيقة في ذاتها وقدرها واصحها وسائر الأمور لكن لم نشهد تكوّن شيء إلا من شيء فهذا حق كما أخبر الله تعالى به في كتاب العزيز كما قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقال تعالى وما أنزر الله من السماء مما ينفع يا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة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 والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وقال تعالى والأرض مددناها والقينا فيها ورواسيا وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصيره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتة كذلك الخروج وهذا في كتاب الله تعالى كثير يبين خلق الأشياء بعضها من بعض وببعض وفي بعض ويقررنا أن لا نرى ذلك ونشاهده كقوله تعالى لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون إلى قوله لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطيل فصرهن إليك الوجه الثاني قوله فأما حدوث الذوات ابتداء من غير سوق مادة ولا طينة فهذا شيء ما شاهدناه البتة ليست هذه المخلوقات من الماء والطين مثل الصور التي يصورها من أدى من المواد مع أن الذات باقيها كتصوير الخاتم والدرهم ونحو ذلك من الفضة وتصوير السرير والباب ونحو ذلك من الخشبي وتصوير الثوب من الغزل فإن هذه المواضع لم تحدث فيها الذوات وإنما تغيرت صفة الذات فأما الحيوانات والنباتات المشهورة فنفس هذه الذوات شهدنا حدوثها وخلقها لكن خلقت من شيء آخر ليس هو من جنسها ولا من حقيقتها وهذا من أبداع الأمور وأعظمها فلم يكن ما منه خلقت هذه الأمور وإن سماها بعض الناس مادة مثل المواد المعروفة تكون بعينها باقية في الصور أو تكون من جنس الصور وإذا كان كذلك فقد شهدنا ابتاع هذه الحقائق الموجودة وصفاتها بعد ألم لم تكن موجودة كما قال تعالى لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا غاية ما في هذا الباب أن شهدنا خلقها من شيء ليس هو من جنسها ولا من حقيقتها وشهدنا أنها تخلق من أوضع الأشياء وعقارها وأبعادها عن صفات الكمال كخلق الإنسان من تراب كما قال الشاعر الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادى وهذا الذي شهدنا من أبلغ الإبداع أنه يخلق من الشيء أنه يخلق من الشيء ما لا يكون مجنزرا له ولا يكون الأصل مشتملا ولا يكون الأصل مشتملا على ما في الفرع من الصفات فهذه الأمور المخلوقة التي لم تكن موجودة في أصلها ولا كملة فيه هي مبدعة بعد العدم لا منقولة من وصف إلى وصف ولو كانت منقولة فنفس صفية القائمة بها مبدعة بعد العدم فقد شهدنا إبداع الجواهر والأعراض بعد عدمها، وهذا كاف في ذلك إذ لا يجب أن نشهد إبداع كل جوهر وعراض بعد العدم بل إذا شهدنا إبداع ما شاء الله من الجواهر والأعراض بعد عدمها كان ذلك محسوسا لنا ثم عقلنا بطريق الاعتبار والقياس ما لم نشهد وهكذا علمنا بجميع الأشياء نحس. وهكذا علمنا بجميع الأشياء نحس بعض أفرادها ونقيس ما غاب على ما شهدنا وإلا فلا يمكن أن يعلم الشخص بإحساسه كل شيء فظهر بذلك أن طريق علمنا بأفعال الله حسا وعقلا مثل طريق علمنا بجميع الأمور وظهر أن ما غاب عنا من أفعال الله وعلمناه بعقلنا ليس على خلاف ما أحسسناه وتخيلناه بل هو من جنس مشابه الله فضلا عن أن يكون مبين الله ونحن قد بينا فيما تقدم الفرق بين ما يعلم عدمه وامتناعه بحس أو عقل ما لا يعلم له نظير بحس أو عقل فالأول لا يجوز أن يكون موجودا بخلاف الثاني فإنه يجوز أن يكون موجودا وهذا ينفعنا في ذات الله فإنه ليس كمثله شيء وأما أفعاله ومخلوقاته ففي الذي أشهدناه عبرة لما لم نشهده والغائب من جنس الشاهد وذلك لأن المماثلة ثابتة في المفعولات كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فلو لم يكن الغائب من أفعاله نظيرا للشاهد لم يجوز ذكره ولا يقال إنه على خلاف حكم العقل فالحئس والخيال كما, والخيال كما في ذاته تعالى فكيف إذا كان الغائب نظير الشاهد حيث أشهدنا, إبداع حيث أشهدنا إبداع الجواهر وصفاتها بعد عدمها يا سبحان الله أيما أبلغ في عقل الإنسان إبداع الإنسان بعد عدمه أم إبداع طيلته التي خلق منها بعد عدمها فإذا كان قد شهد هذا الجوهر العظيم الموصوف بصفات الكمال بعد عدمه أفليس ذلك أعظم من إبداع تراب أو ماء بعد عدمه والله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلق آدم آخر المخلوقات كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ومن خلق آخر المخلوقات لم يمكن أن يشهد خلق نفسه ولا ما خلق قبله كما قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وله فيما شهده في المخلوقات عبرة فيما لم يشهده الوجه الثالث قوله أبنى حدوث الذوات ابتداء فهذا شيء ما شاهدناه البتة ولا يقضي بجوازه وهمنا ولا خيالنا فيقال له قولك لا يقضي بجوازه وهمنا ولا خيالنا أتريد أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك ويمنعه؟ أو تريد أنه لا يعلم جوازه؟ وأيما أردت فعنه جوابان أحدهما؟ أن لا نسلم أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك ويمنعه لوجهين أحدهما أن الوهم والخيال لا يمنع كل ما لم يعلم نظيره وإن قيل إنه لا يدركه إلا أن يريد الوهم والخيال الفاسد فهذا لا نزع فيه الثاني أن الوهم والخيال قد أدرك نظير هذا كما قدمناه من تخيل ما أحسه من إبداع الجواهر وعراضها بعد عدمها الجواب الثاني عن التقدير الأول أن لو سلمنا أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك فليس محذورا إذا, علمناه إذا علمنا جوازه بعقلنا وحسنا فإن أحدا لم يقل إن كل ما أحاله مجرد التوهم والتخيل يكون ممتنعا وإنما قيل ما أحالته الفطرة الإنسانية والبديهة والفرق بينهما ما تقدم واما الجوابان على التقدير الثاني وهو أن الوهم والخيال لا يعلمان جواز ذلك فاحدهما لا نسلم أن الوهم والخيال لا يعلم جواز ذلك فإن الإنسان قد يتخيل ما أحسه بحواسه من الموجودات بعد عدمها وهو يؤلف بتخيل من ذلك ما لم يتخيله كما هو عارض التخيل فيتخيل نظير ذلك وما يركبه من ذلك مما ليس له نظير كما يتخيل جبل ياقوت وبحر زئبق فيتخيل من المخلوقات ما ليس له نظير ويتخيل الإبداع الذي ليس له نظير فكيف بما له نظير؟ الثاني أن لو سلفنا أن الوهم والخيال لا يعلم جواز ذلك لم يضر ولو لم يعلم جواز نظيره أو وجوده بحس أو عقل فكيف إذا علم ذلك فإنما المدفوع ما علم بالفطرة امتناعه لا ما عجز مجرد الوهم عن معرفته الوجه الرابع قوله من أن سلمنا أنه تعالى هو المحدث للذواتب من غير سبق مادرة وطينة يقال له هذا الذي تذكره إنما ينفعك أن لو كان ما علمناه بالفطرة يدفع ما سلمنا فكيف إذا لم يدفعه ما علمناه لا بضرورة بل ولا يدفعه ضرورة ولا نظر بل كيف إذا كان ما, شاء ما شاهدناه نظيرا له ومشابها بل كيف إذا كان الذي شهدناه أبلغ من الذي سلمنا فإن الذوات التي تدعت ابتداء إنما هي ذوات بسيطة كالماء ونحوه ومن المعلوم أن إبداع هذا الإنسان المركب بما فيه من الأعضاء المختلفة ومنافعها وقواها والأخلاط المختلفة ومقاديرها وصفاتها من أشياء بسيطة أعظم في الاقتدار وأبلغ في الحكمة من إبداع شيء بسيط لا من شيء لأن هذه المركبات كلها كائنة بعد عدم وتأليفها وتركيبها كذلك وما فيها من الجواهر والتأليف وصفات الكائن بعد العدم أبلغ مما في تلك البسائط وهذا كما أن ما شهدنا من الخلق الأول أبلغ مما أخبرنا به من الخلق الثاني في المعاد كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال أضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ونظائره في القرآن فإذا كان مستقرا في الفطرة العقلية أن ابتداء, أعظ... أن ابتداء الخلق أعظم من ععادته فمستقرا فيها أن إبداع المركبات وتركيبها, وتركيبها وصفاتها بعد العدم أبلغ من إبداع بسائط المفردات لكن المركب لا بد أن يكون مسبوقا قال الرزي وثاليها أن لا نعقل, أن لا نعقل حدوث شيء وتكوينه إلا في زمان مخصوص ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في زمان البتة فيقال لو قال لم نتوهم ولم نتخيل أو لم نحس لكان مناسبا للفظ دعواء حيث دعا أن معرفة أفعال الله على خلاف الحس والخيال، ولم يدعي أنها على خلاف المعقول، فإن ذلك يسد عليه طريق الإقرار بها، ويوجب جحودها حيث لا يثبت ما يخالف المعقول، إلا أن يفسر المخالف للمعقول بعدم نظير وحينئذ فلا فرق بين مخالفة المعقول والمحسوس، في أن ذلك لا يكون مانعا في وجود ما يخالف المحسوس والمعقول، وهو لا يتم غرضه إلا أن يبين الفرق بينهما بثبوت ما يحيله الحس دون العقل كما قدمناه وتلخيص النقطة أن يقال إذا لم تعقل حدوث شيء إلا في زمان وأثبت ما لم تعقله فهل هذا حجة لك في إثبات ما تعلم بعقلك امتناعه أم لا فإن كان هذا حجة لك في إثبات ما يعلم العقل امتناعه لم يكن له بعد هذا أن يحيل وجود شيء بعقله بل يجوز وجود الممتنعات المعلوم امتناعها بالعقل ضرورة ونظرا وهذا لا يقوله عاقل وإن قال ليس هذا حجة في إثبات ما يعلم بالعقل امتناعه لم يكن ذلك نافعا لك في محل نزاع، لأن المنازع يدعي أن يعلم أنه يعلم امتناع ما أثبته بفطرته وهذا لم يدل على إحالة ما يعلم امتناعه بالعقل كما سلمته ولا بالحس لأنك لم تذكره ثم يقال كوننا لم نشهد حدوث شيء إلا في زمان بمنزلة كوننا لم نشهد حدوث شيء إلا في مكان ثم كما أن هذا يقتضي استقار كل مكان إلى مكان فكذلك ذاك يقتضي استقار كل زمان إلى زمان وأكثر من في ذلك عدم نظير فيما شهدنا ومجرد عدم النظير لا يكون حجة على نفي الشيء المعلوم بحس أو عقل فلم يقل أحد من العقلاء إن الشيء الذي يعلم ثبوته لا يجوز الإقرار به حتى يكون له مثل ونظير مطابق له وهذا كما أن لم نشهد شيئا إلا وله خالق ثم لا يجب أن يكون الخالق خالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم حتى يقولوا هذا وقد أخرجه في الصحيحين عن عروة عن أبي هريرة ورواه أبو داود في الرد على الجهمية من سننه ورواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وهو أيضا فيه عن عروة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعد بالله ولينتهي ورواه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو آخذ بيد رتل يعني قد سأله فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثاني ورواه أيضا أبو داود والنسائي من طريق آخر وفيه فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلاثة ويقال له الزمن الذي رأينا الأشياء تحدث فيه هو مقدار حركة الشمس والقمر أو ما يشبه ذلك إذا لم نشهد زمانا غير مقدار الحركة أو ما يقرب من ذلك لتنوع عبارات الناس في تفسير الزمان وإذا كان الزمان من جملة العراض مفتقرا إلى الحركة والمتحرك إذا كان له وجود في الخارج فمعلوم أن شهدنا حدوث سبب الزمان الموجب له المتقدم عليه بالذات وهو الحركات والحركة والزمان متقاربان في الوجود والحركة متقدمة على الزمان بالذات وإذا كان كل منهما مقارنا للآخر لا ينفك عن فليس القول باحتياج الحركة التي هي الحدوث والانتقار الزمان بأول من القول باحتياج الزمن للحركة والحدوث بل هذا الثاني أقرب لأن افتقار المعلوم إلى العلة والمشروط إلى الشرط والمسبب إلى السبب أو المسبب إلى السبب أظهر من الأول يوضح ذلك أن الزمان قد يراد به الليل والنهار كما يراد بالمكان السماوات والأرض وهذا هو الذي يعنيه الطوائف منهم الرأي في كتابي هذا كما ذكر ذلك حيث قال الحجة الحادية عشرة قوله كل مما في السماوات والأرض كل الله قال وهذا يشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى وقوله تعالى ولهما سكن في الليل والنهار وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى ومجموع الآيتين يدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنزيهه عن المكان والزمان قال وهذا الوجه ذكره أبو مسلم الأصبهاني في تفسيره واعلم أن تقدير أن فيه تقديم ذكر المكان على ذكر الزمان سرا شريفا وحكمة عالية يشير إلى أنه سابه كما تقدم قلت وإذا كان المراد بالمكان والمكانيات السماوات والأرض وما فيهما وبالزمان والزمانيات الليل والنهار وما سكن فيهما فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل الضرمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقد قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ونحو ذلك في القرآن ومعلوم أن النهار تابع للشمس وأما الليل فسواء كان عدم النور أو كان وجوديا عرضيا كما يقوله قوم أو أجسام سود كما يقوله بعضهم فالله جعل ذلك كله وهو سبحانه وتعالى كما قال عبد الله بن أسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه وقد جاء في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أن أهل الجنة يعرفون مقدار البكرة والعشي بأنوار تظهر من جهة العرش فيكون بعض الأوقات عندهم أعظم نورا من بعض إذ ليس عندهم ظلمة وهذه الأنوار المخلوقة كلها خلقها الله تعالى فقول القائل بعد هذا لا نعقل حدوث شيء وتكوينه إلا في زمان مخصوص ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في زمان مثل أن يقال أن لم أنا لم أعقل حدوث شيء إلا في ليل أو نهار ثم حكمنا بأن الليل والنهار حدثا لا في ليل ولا نهار ولم نعقل شيء إلا في السماوات والأرض ثم عقلنا حدوث السماوات والأرض لا في سماوات وأرض ومعلوم أن هذا الكلام من أفسد الكلام في الحس والعقل فإن الإنسان كما يشهد حدوث الأشياء لا في ليل ولا نهار فهو يشهد أيضا حدوث الليل والنهار في غير ليل ونهار وقد يراد بالزمان مجرد التقدير بالحوادث كما يقال هذا قبل هذا بكذا وكذا وهذا بعد هذا بكذا وكذا فيكون مراد به تقدير ما بين الحوادث بحوادث أخرى وهذا التقدير من جنس العزد المعدودات فإنه بالعدد يظهر زيادة أحد المعدودين على الآخر ونقصانه عنه ومساواته له ثم مع ذلك فليس العزد المعدودات أمرا موجودا في الخارج لجوهر قائم بنفسه أو عرض قائم فيها وإنما هو من باب الفصل والتمييز بين بعضها وبعضها وهي ممتازة ومنفصلة بذواتها وأعيانها لا بشيء غير ذلك والعجد لها كالحيز لها كما سنذكره إن شاء الله تعالى وكذلك الوقت لها ولهذا يفرق بين الوقت والعدد كما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ذكر الله مأمور به في كل حال ليس له وقت ولا عدد أي ليس له وقت مخصوص ولا عدد مخصوص كالصلاة وغيرها وهذا موضع تغلط فيه الأذهان حيث يشتبه عليها ما يأخذه الذهن من الحقائق الموجودة بالخارج بنفس الحقائق الموجودة في الخارج كما يشتبه على بعض الناس الصور الذهنية الكلية المطلقة أنها توجد في الخارج حتى يظن أنها بعينها موجودة في الخارج فالعلم بالحقائق وبعددها وزمانها ومكانها كله متقارب ولا ريب أن الحقائق موجودة في نفسها متميزة بعضها عن بعض بنفسها بما فيها من الصفات القيمة بها وما يتبع ذلك من حيزها واختها وعددها. وليست هذه الأمور جواهر وأعراض منفصلة عن تلك الحقائق بل هي تارة نسب بينها وبين غيرها إنما تعطل تعقل إنما تعقل باعتبار الغيرين. ولهذا يكثر تنازع الناس في مثل هذه الأمور. هل هي أمور موجودية أو عدمية؟ وبكل حال فقول القائل إن كل وقت يفتقض إلى وقت وكل حيز إلى حيز بمنزلة قوله كل عز يفتقر إلى عدد، وقوله كل حقيقة قائمة بنفسها تفتقر إلى حقيقة قائمة بنفسها ومما يوضح ذلك أن يقال له أيضا قول القائل ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في زمان أضعف من قول القائل حكمنا بأن الحركة حدثت بلا حركة فإذا الزمان ومفتقرض إلى الحركة دون زمان آخر والحركة هي سبب الزمان وإن كانت مقارنة لا وليست مفتقرة إلى حركة أخرى فالتعجب من حدوث حركة بلا حركة وهي سبب الزمان وأغن عن الزمان من الزمان عنها أقرب إلى الصواب من تعجب المتعجب من حدوث زمان في غير زمان وإذا كان التعجب من عدم افتقار كل حركة إلى حركة نوعا من السخف والهذيان فالتعجب من عدم افتقار كل زمان إلى زمان أبلغ منه في السقف والهديان كما يتعجب من عدم افتقال كل فاعل إلى فاعل وهذا السؤال من آخر ما يريده ويسأل عنه الشيطان لعلمه بأنه آخر مراتب الباطل والهديان قال والثالث هو أن لا نعلم فاعل يفعل بعدما لم يكن فاعلا إلا لتغير حالة وتبدل صفة ثم إن اعترفنا بأنه تعالى خلق العالم من غير شيء من ذلك يقال هذه الوجوه التي أوردها هنا هي من حجج الدهرية إما القائلين بالقدم العالم وإما المنكرين للصانع وإما المنكرين للصانع حيث يحتجون بها على امتناع إبداع كل شيء بعد العدم ويوجبون قدم مادة وكذلك يوجبون قدم مدة وكذلك يقولون يمتنع حدوث الفعل بدون حدوث قدرة ولا إرادة ولا علم ولا غير ذلك من أسباب الفعل وهذه حجج الدهرية المتفلسفة المشائين المنتسبين إلى معلمه الأول أريستو وإن كان من معظميه من يزعم أنه لم يكن قائلا بقدم العالم ولكن تكلم بكلام مجمل في ذلك كما زعمه بعض الفلاسفة اليهود فيما جمعه وألفوا بين فلسفته وبين الملة التي بعث الله بها الرسل فالمقصود هنا أن نعرف أصل هذا الكلام ونعلم أن هذا الرازي وإن أورده هنا من جهة أصحاب المسلمين الموافقين على حدوث العالم في احتجاجهم على إخوان الله المسلمين في مسائل الصفات فإن هذه الحجة هو دائما يذكرها في معارضة حجج المسلمين وسائر أهل الملل على في قدم العالم فتارة يظهر منه تحير وتكافل أدلة وتقابل الطائفتين بمنزلة المنافق المذبذب الذي لا هو مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما لا يصلح وتارة يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابي إن المبدلين تأييد عاجز عنهم أو معاون لهم أو معتربا عليهم بحق أو باطل ونحن في هذا المقام الذي غرضه أن يقرر ثبوت ما يعلم امتناعه بالبدية ويزم أن هذا من حكم الحس والخيال المردود واحتجاجه بما ذكره من أفعال الله تعالى نجيب عنه بأن نبين ان شهدنا من أفعال الله تعالى ما هو نظير ما لم نشهده أو أبلغ منه وأن ما تعجب منه هو مثل ما شهدناه أو دون وبأن نبين أنه إذا ثبت من أفعال الله تعالى ما لم نشهد نظيره فلا محذور في ذلك فإن ثبوت ما لا نعلم له نظيرا ليس بمحذور في حس ولا عقل وبأن نبين أن الحس والعقل في ذلك سواء فلا يثبت ما يعلم به ما عدمه ويثبت ما لم يعلم به ما نظيره وقد ذكرنا ذلك في المادة والمدة ونصوص المسلمين وسائر أهل الملل ومعارضتهم لهؤلاء الدهرية كثيرة حسنة لكن ليس هذا موضعها وكذلك ما ذكروه في الفاعل وهي حجة ابن سينا أفضل متأخري هؤلاء الدهرية فإنها هي التي اعتمدها حيث زعم أن الذات الواحدة لا يصدر عنها شيء بعد أن لم يكن صادرا إلا بحدوث أمر من الأمور والكلام في ذلك الأمر كالكلام في الأول فيمتنع الحدوث فيجب القدم ثم ذكر في كيفية صدور العالم بصدور العقل ثم العقل والنفس والفلك من الكلام ما لا يرتضيه أسخف الناس عقلا ولا يستحسن أحد أن يستعمله إلا في المضاحك والهزليات دون ما هو من أعظم الأمور الإلهيات وذكر لهم ما اختص به العالم دا المقادير والصفات وغير ذلك وما الموجب لتخصيصه بذلك دون غيرها إلى غير ذلك مما ليس هذا موضعه إذ الغرض جواب ما ذكره الغزي وهو من نمط الذي قبله أيضا بوجوه أحدها النقاية ما يذكره إثبات فعل ليس له نظير وثبوت فعل ليس له نظير وهذا لا نزاع فيه وليس ذلك مُنتَعَم لا في حس ولا خيال ولا عقل حتى يكون نظيرا لمورد النزاع وكون ذلك على خلاف حكم الحسي والخيالي هو مثل كونه على خلاف حكم العقل والقياس الوجه الثاني أن الانتهاء إلى فاعل لا فعل له مما يعلم بالفطرة والضرورة العقلية كما يعلم بالفطرة والضرورة العقلية امتنع حدوث فعل بلا فاعل وكما قالوه في امتناع موجود لا داخل العالم ولا خارجه، فإذا كان هذا مما يعلم بالضرورة الفطرية فكيف يجعل معارضا أيضا لما يعلم بالضرورة الفطرية فالضرورة الفطرية تعلم امتناع أن يكون لكل فاعل فاعلا تعلم امتناع أن يكون لكل فاعل فاعل وامتناع أن يكون الفعل بلا فاعل وأن يكون الفاعل لا داخل المفعول القيم نفسه ولا خارجه وإذا كان كذلك فتمثيل الفاعل الذي لا فاعل له بالفعل الذي له فاعل ممتنع أيضا في الفطرة الضرورية الوجه الثالث أن قوله لم نشهد فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا إلا تغير حالة وتبدل الصفة ان أراد به استحالته من حال إلى حال بحيث إن ذاته تستحيل فليس الأمر كذلك فإن الشمس والقمر والكواكب كل في فلك يسبحون ومع هذا لم يتغير حالها ولم تتبدل صفاتها وإن عانى به أن نفس الحركة هو تغير وتبدل، كما يقوله من يقوله من المتكلمين، كان المعنى لم نشهد فاعلا إلا متحركا ومتحولا إما حركة روحانية وإما حركة جسمانية، فقوله بعد ذلك ثم إن اعترفنا بأنه تعالى وتقدس خالق العالم غير شيء من ذلك، مما ينزعه فيه خصومه هنا وغير خصومه، فإن المتكلمين يسمون هذه مسألة حلول الحوادث بذاته، وقد علم أن مذهب الكرمية القول بها، وهم خصومه في هذه المسألة وقد ذكر في أعظم كتبه نهاية العقول أنه ليس في هذه المسألة دليل عقلي على النفي فلا يمكنه أن يقيم عليهم فيها الدليل العقلية وغاية ما اعتصم فيها بما اتعاه من الإجماع على أنه سبحانه وتعالى غير مصوف بالنقائص وأن الحادثة إن كان صفة كمال فقد كان قبل ذلك ناقصا لم يكن صفة كمال فالإجماع منعقد على أنه تعالى لا يوصف بغير صفة الكمال وقد تكلمنا على ما ذكر في غير هذا الموضع وإذا لم يكن في ذلك الدليل عقلي لم يصلح أن يكون ذلك معارضا لما يقول المنازع إنه معلوم من فيطرة الضرورية ومن أعجب العجب قوله عن المشبهة وهم عنده الكرمية والحنابلة أنهم وافقوه على مدعاه من أن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته على خلاف الحس والخير ثم احتجوا على ذلك بأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شيء في ذاته وهو يعلم أن القول بحلول الحوادث في ذاته تعالى وتقدسه شعار كرمية وأنهم متفقون على ذلك وهذا مثل أن يقال عن المعتزلة وقد وافقون على أن الله تعالى يحدث أفعال العباد بغير فعل منهم ثم أن القول بذلك هو مذهب أكثر أهل الحديث بل قبل أئمة أهل الحديث وهو الذي نقلوه عن سلف الأمة وأئمتها وكثير من الفقهاء أو الصوفية أو أكثرهم وفيه من الطوائف الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحمبية من لا يحصي عدده إلا الله تعالى. وقد ذكر هو في غير موضع من كتبه أن القول بحول الحوالث يلزم كل الطوائف حتى المعتزلة والفلاسفة. حتى المعتزلة والفلاسفة. وذكر ذلك عن أبي البركات البغدي صاحب المعتبر وهو من أعظم الفلاسفة المتأخرين قدره وأنه قال إن ألوهية لهذا العالم لا تتم إلا بذلك. فكيف يحكم الاتفاق على خلاف ذلك فإن قال قائل الفاعل منا وإن حدثت فيه حركة وان حدثت فيه حركة فالمحدث لها غيره وخالق العالم لا محدث العالم لا محدثها لفعله إلا هو فهذا هو الفرق قيل هذا حق كما أن ذاتنا محدثة احدثها غيرنا وهو سبحانه قديم واجب الوجود رب كل شيء ومالكه هو الخالق وما سواه مخلوق ولهذا كان السؤال عمن خلق الله منتهى مسائل الشيطان التي يضل بها الإنسان مع ظهور فسادها بالبرهان والرزي لم يستدل بكونه فاعلا لما لم يفعله من غير محرك من خارج وإنما استدل بكونه فاعلا من غير فعل في نفسه وهذا هو الذي ينازعونه فيه وهو لو استدل بالأول لم يصح لأنها هي مسألة وجود الصانع نفسه وهو في هذا المقام مقصوده أن يبين أن أفعاله على خلاف حكم الحس والخيال ليس مقصوده أن نفسه ثابتة على خلاف الحس والخيار قال الرزي ورابعها أن لا نعقل فاعلا يفعل فعلا إلا لجلب منفعة أو دفع ما ضره. ثم اعترفنا بأنه تعالى خالق العالم لغير شيء من هذا والكلم عليه من نمط الذي قبله وإن كان هذا السؤال هو ببحوث القدرية والمعتزلة أخص كما أن الذي قبله ببحوث الفلاسفة والدهرية أخص وذلك من وجه أحدها أن غاية هذا ثبوت ما لا نظير له وليس ذلك ممتنعا كما تقدم ولا فرق في ذلك بين حكم الحس والخيال وحكم العقل كما تقدم غير مرة الثاني أنه هو خالق كل شيء ومن بر لنفسه منفعة من غيره أو دفع عن نفسه مضرة من غيره كان مهتاجا إلى ذلك وهذه حال الفقر إلى غيره فما دل على أنه رب العالمين دل على غناه عن غيره وبذلك أخبر عن نفسه كما قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتزروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وتمام الكلام كما بيناه قبله الوجه الثاني أن يقال ما تعني بقولك إننا لا نعقل فعلا يفعل فعلا إلا لجلب منفعة أو لدفع مضاره ثم إن اعترفنا بأنه تعالى خالق العالم لغير شيء من هذا أتريد أنه سبحانه منزم عن نعوت المخلوقين الناقصين المحتاجين إلى غير في اجتلاب منافعهم ودفع مضارهم؟ كما يوجد أن الحي من الإنسان وغيره يطلب ما ينفعه ويلائمه من غيره ويدفع ما يخاف عليه من الضرر من نفسه من غيره، فهذا حق فإنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج إليه بل هو الأحد الصمد الحي القيوم وهو سبحانه لا يخاف ضرر شيء لا من نفسه ولا من غيره بل العباد عاجزون عن أن يلحقوا به ضررا أو نفع قال تعالى في الحديث الصحيح الذي رواه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرر فتضروني ولن تبلغوا نفع فتن أو تريد أنه سبحانه وتعالى لا يحب فعله ويرضاه ويفرح به فإن أردت هذا لم يسلم لك ذلك فإن الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة قد دل على وصفه بالمحبة ورضى والفرح. أو تريد أنه لا يحدث له في هذا الأمور ما لم يكن قبل ذلك فهذا هو الوجه الأول وقد تقدم الكلام عليه ثم قال الرزي وأما تقريض هذا المعنى في الصفات فذلك من وجوه أحدها أن لا نعقل ذاتا تكون علمة بمعلومات لا نهاية لها على التفصيل دفعة واحدة فإن إذا جربنا أنفسنا وجدناها متى اشتغلت باستحضار معلوم معين امتنع عليها في تلك الحالة استحضار معلوم آخر ثم إنا مع ذلك نعتقد أنه تعالى وتقدس عالم بما لا نهاية له من المعلومات على التفصيل من غير أن يحصل فيه اشتباه والتباس فكان كوله تعالى عالما بجميع المعلومات أمرا على خلاف مقتضى الوهم والخيال والكلام على هذا من وجوه أحدها أن هذا الكلام أن علم الله ليس من جنس علومنا ولا مماثلا له وأننا لا نستطيع أن نعلمك كعلم الله تعالى هذا من أوضح الأمور وأبيانها عند الخاصة والعامة فإن أحدا من خلقكما لا يظن أن ذاته كذات الله تعالى لا يظن أن علمه كعلم الله تعالى ومن المعلوم لكل أحد أن الله أكبر وأعظم مما تعلمونه وتقولونه فيه فكذلك علمه وقدرته وسائر صفاته أكبر وأعظم من أن يعلم كنه علمه أو يوصف ولم يقل أحد من البشر إن علم الله تعالى مثل علمنا ولا توهم أحد ذلك ولا تخيله فأي شيء في هذا مما هو على خلاف مقتضى الوهم والخيال غاية ما فيه أنه ليس مثل ما نتوهمه ونتخيله في نفوسنا وهذا لا ريب فيه وهذا يظهر بالوجه الثاني وهو أن الله سبحانه ليس مثل ما نعلمه ونعقله ونحسه من نفوسنا فاضلا عن أن يكون مثل ما نتخيله ونتوهمه من نفوسنا فالاختصاص الوهم والخيال بذلك فإذا كان الله سبحانه ليس مثل ما نحسه ونعلمه ونعقله ونتخيله فينا ولم يكن في ذلك ما يقتضي أن يكون منافيا لما نعلمه لم يجب أن يكون منافيا لما نحسه ويتقرر هذا بالوجه الثالث وهو أن العلم بامتناع موجود الله داخل العالم ولا خارجه علم فطري ضروري ليس هو من خصائص الوهم والخيال وأما ما ذكرهم من إحاطة علم الله تعالى فليس عندنا اعتقاد ينفي ذلك بحال الوجه الرابع أن كل ما وصف به علم الله ليس عندنا اعتقاد ينفي في ذلك لا محسوس ولا متوهم ولا متخيل ولا معقول إلا أن يكون من الاعتقادات الباطلة التي لم تعلم بضرورة ولا نظر ولا ريب أن ذات الله وصفاته على خلاف ولا ريب أن ذات الله وصفاته على خلاف الاعتقادات الباطلة التي يظن أنها معقولة أو محسوسة أو متخيلة ولكن لا فرق في ذلك بين ما يظن أنه معقول ومعلوم وما يظن أنه محسوس ومتخيل الوجه الخامس أن قوة بني آدم في العلم متفاوتة تفاوتا لا ينضبط طرفاه أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدال ولبعضهم من القوة على استحضار معلومات في وقت واحد ما ليس لبعض وليس لذلك حد معلوم للناس يعتقدون أن أحد من البشر لا يمكن أن يكون أقوى في ذلك بل فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي ذلك إلى الله تعالى كما قال السلف فإذا كان بني آدم متفاوتين في العلم والقدرة ولم يكن عجز أحدهم عما يقدر عليه الآخر من العلوم والعمل مانع من اعتقاده في ثبوت ذلك لغيره مع كونه مجانسا له مسويا في الحقيقة فلأن لا يكون عجز أحدهم عما يوصف الله تعالى به من العلم مانعا من اعتقاد وجوب ذلك في ربه عز وجل بطريق الأولى والأحرى ولا يكون ذلك معتقدا ما يخالف محسوسه ولا معقوله الوجه السادس أنه إذا كان الأدمي يعلم من اقتدار غيره على استحضار العلوم المعضلية في زمن واحد ما لا يقدر عليه هو كان ذلك دليلا عنده على أن رب العالمين أولى بأن يكون منصوفا بالعلم بمعلومات معضلة لا يقدر العبد عليها الوجه السابع أن العبد يعلم أن ربه يدبر أمر السماوات والأرض في أمن واحد لا يشغله شيء عن شيء ومعلوم أن التدبير يحتاج إلى قدر زائد عن العلم من القدرة والمشيئة والحكمة مع أن العبد يعلم عجز نفسه عن ظهره من نحو ذلك بأن يكون معتقدا بأن ربه بكل شيء عليم وإن كان عاجزا عن ذلك بالطريق الأولى والأحرار وبالجملة فهذا الوجه من الوجوه التي ذكرها في تقريره هذه المقدمة وكذلك ما ذكره في قدرة الله تعالى وفي سمعه وفي بصره بعد هذا كما سندكره قال الرزي وثانيها أن نرى أن كل من فعل فعلا فلا بد له من آلة وأداة وأن الأفعال الشائقة تكون سابل للكلال والمشقة لذلك الفعل ثم إنا نعتقد أنه سبحانه وتعالى يدبر من العرش إلى ما تحت الثرى مع أنه منزه عن المشقة واللغوب والكلال لا ريب أن الله تعالى يقول في كتاب العزيز وسع قرصه السماوات والأرض ولا يؤذى حضهما أي لا يكرهه ولا يثقل عليه وقال في كتابه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسناه اللغب وقد ذكر أنها نزلت لما قال من قال ابن اليهود إن الله خلق السماوات والأرض ثم استراح يوم السبت فأخبر الله أنه مهمسه من الغوب والغوب الإعياء وإنما يستريح من أعياء ومن قولي ومنهم قول أبي قتادة في حمار الوحش فساع القوم حتى لغبوا وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب وهذا مما لا يتنازع فيه المسلمون وإذا كان كذلك فالكلام على ما ذكرته من وجوه أحدها أن هذا بيان أن قدرة الله تعالى كابلة تامة لا نقص فيها ليست مثل قدرة العباد كما ذكرنا في العلم وهذا حق ولم يقل أحد إن هذا مخالف لا للمحسوس ولا للمعقول فإنما هو مخالف لمقدار صفاتنا الثاني أن هذا يشبه هذا أن المعلومة والمعقولة والمحسوسة والمتخيلة نسبة واحدة فقولك إن ثبوت هذا على خلاف حكم الوهم والخيال كقول القائل إنه ثابت على خلاف حكم العقل والعلم الثالث أن هذا معناه أن الله ليس مثلنا ولا صفاته كمقدار صفاتنا وقد مضى أن انتفاء مثل الشيء لا يجب انتفاءه فكيف إذا كان إنما نفى ممثالته لنا فقط وإن كان الله تعالى لسك مثله شيء وقد قدمنا أنه إنعنى بثبوته على خلاف الحس والخيال عدم النظير فهو حق لكن نفي موجود لا داخل العالم ولا خارجه معلوم بالفطرة البديهية لا بالقياس ولا بعدم النظير الرابع أن هذه القدرة ليست عندنا اعتقاد بنفيها لا محسوس ولا معقول بخلاف وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه فإن عندنا من العلوم الضرورية والنظرية ما ينفي ذلك الخامس أن قوة بني آدم في العقل مختلفة فإذا كان عجز أحدهم عما يقدر عليه الآخر ليس مانعا من اعتقاد ثبوت تلك القدرة مع اشتراكهم في الجنس فأن لا يكون عجز أحدهم مهن عن الإيمان بقدرة خالقه لا وأحرى السادس أنه إذا كان أحدهم يعلم من قدرة غيره على العمل ما ليس هو عنده ولا يكون ذلك ممتنعا لا في حسه ولا في خياله ولا في عقله فأن يعلم من قدرة خالقه ما ليس هو عنده لا وأحرى قال الرزي وثالثها أن نعتقد أنه يسمع أصوات الخلق من العرش إلى ما الثرى. ويرى الصغير والكبير فوق أطباق السماوات العلا وتحت الأراضين السفلى، ومعلوم أن الوهم البشرية والخيال الإنساني قاصران عن الاعتراف بهذا الموجود، مع أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى كذلك، يقال له لا ريب أنه سبحانه وتعالى كما قالت عائشة رضي الله عنها، في الحديث الصحيح سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، أنزل الله تعالى قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشين أو قرشيان وثقفي فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهم أترون أن الله يسمع أترون الله يسمع ما نقول فقال الآخر يسمع إن اعلنا ولا يسمع إن أسررنا فقال الثالث إن سمع منه شيئا فانه يسمع كله فانزل الله تعالى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 وليس فيما ذكره إلا أن ذلك ليس مثل سمعنا وبصرنا وثبوت مثل هذا مما لا ينازع فيه عاقل ولا ينفيه حس ولا عقل ولا تخيل بل ثبوت ما لا نظير له في الخلق لا ينفيه الحس والعقل فكيف بما ليس له نظير مساو أيضا فالعقل والحس والخيال والوهم بالنسبة إلى هذا سواء فقوله ومعلوم أن الوهم البشرية والخيال الإنسانية قاصران عن الاعتراف بهذا الموجود بمنزلة قول القائل إن العقل البشرية والعلم الإنساني قاصرا عن الاعتراف بهذا الموجود وهو لا يقول إن الله ثابت على خلاف حكم العقل والعلم فيلزمه في الحس والوهم والخيال مثل ذلك وأيضا فقوله على خلاف ذلك إن أراد به أن الوهم والخيال يعجز عن إدراك ذلك لم يضر فإن العجز عن إدراك الشيء من بعض الوجوه لا ينفي القدرة على معرفته من وجه آخر وإن أراد أن الوهم والخيال يدرك ما ينافي ذلك لم يصح ذلك فليس في وهمنا وخيالنا الصحيح ما ينافي ذلك وإن فرض اعتقاد فاسد ينافي ذلك فهو كالاعتقاد الذي يظن صاحبه أنه معقول أو معلوم وقد قدمنا أن لفظ الوهم والخيال يقال على الباطل تارة وعلى المطابق أخرى فالمطابق لا ينافي ذلك والباطل لا نزاع فيه وأيضا اعتقاد امتناع موجود لا داخل العالم ولا خارجه ثابت بالضرورة الفطرية والمتوهم المتخير لا يكون ثابتا بالفطرة الضرورية كما تقدم قال الرازي فثبت أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته ومع ذلك فإننا نثبت الأفعال والصفات على مخالفة الوهم والخيال وقد ثبت أن معرفة كونه الذات أعلى وأجل وأغمض من معرفة كونه الصفات فلما عزلنا الوهم والخيال في معرفة الصفات والأفعال فلأن نعزلهما في معرفة الذات كان ذلك أولى وأحرى فهذه الدلائل العشرة دالة على أن كونه سبحانه وتعالى منزه عن الحيز والجهة ليس أمرا يدفعه صريح العقل وذلك هو تمام المطلوب قلت قد تقدم الكلام على أصول هذا غير مرة من وجوه متعددة أحدها أن القصور عن معرفة الشيء غير العلم بانتفائه والمنازع له قال إني أعلم انتفاء موجود لا داخل العالم ولا خارجه لم يقل إني قاصر أو عاجز عن معرفة وجوده الثاني أن قصور الوهم والخيال لا يستلزم قصور العلم والعقل والحس والمنازع له يقول إن ذلك لا يعلم بعقل ولا غيره فإذا كان غيره معقولا لم يجب أن يكون هذا معقولا الثالث أن المنازع له قال أنا أعلم بالفطرة الإنسانية التامة امتناع هذا الموجود لا يقول ذلك لا يقول إن ذلك نعتقده بوهمنا وخيالنا دون علمنا وعقلنا. الرابع أن جميع ما ذكره إنما يدل على ثبوت ما له نظير له لا يدل على ما نعتقد انتفاءه والأول مسلم ومولد النزاع من الثاني. الخامس أن الوهم والخيال المطابقة والعلم والعقل والإحساس فيما ذكره سواء كما تقدم بيانه، ثم إنه لم يعذر العلم والعقل في معرفة الله تعالى فلا يعذر الحس الصحيح والتخيل الصحيح، وأما الفاسد فهو معزور وإن قيل إنه معقول ومعلوم كما يعذر ماذا كأذكره الجهمية وغيرهم من أهن أهل الإلحاد من الأمور التي يسمونها عقليات وهي جهليات. السادس أن المنازع له قد يسلم أن يعزل الوهم والخيال في معرفة أفعال الله تعالى وصفاته وذاته لكن لم يعزل الفطرة الإنسانية والمعارفة الضرورية ومسألة من هذا الباب ولم يذكر حجة واحدة تنفي كون ذلك معلوما بالضرورة ولا يقبل الاحتجاج على خلاف ما يعرف بالضرورة السابع أنه إنما أثبت أن أفعال الله تعالى وصفاته ليست مماثلة لأفعال وصفاتنا. وذلك لا يقتضي كونها ثابتة على خلاف الوهم والخيال فإن الوهم والخيال لا ينفي ما لم يكن مثاله موجودا فيه بل غاية ما ذكره انتفاء المثل في الوجود والوهم والخيال لا ينفي ما لا مثل لا بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء إثباتا لما لا نظير له فيما يقدره ويصوره من الأمور التي تكون موجودة فيه وليس لها نظير بالخارج وأما قوله في هذه الدلائل العشرة دالة على أن كونه منزه عن الحيز والجهة ليس أمرا يدفعه صريح العقل وذلك تمام المطلوب فقد تبين بأدنى نظر أنه ليس فيها وجه واحد يبين إمكان وجود ذلك لا الإمكان الثهنية ولا الخارجي أعني لم يثبت أن العقل يعلم إثبات ذلك ولا أنه لا يعلم امتناعه ولو لم يكن عندنا اعتقاد ينفي إمكان ذلك بضرورة أو نظر فكيف إذا كان اعتقاد امتناع ذلك معروما بالضرورة وقد تقدم أنما انتقد امتناعه بالضرورة وعراد الرجل أن يبين أنه غير ممتنع بالضرورة ولا بالنظر بل هو ممكن في الدين فلا بد أن يبين أن ما يعلم امتناعه بالضرورة أو النظر ليس هو الذي لا يعلم امتناعه في الدين ليبقى الإمكان الذهني مع أن الإمكان الذهني لا يستلزم الإمكان الخارجية كما تقدم ينتهيون مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته